وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمه وحكم بالغه حتى يظهر المؤمنون الصادقون نعم فربنا جل جلاله يبتد العبادة بالسراء والضراء ثم قال تعالى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 يقولون بألثنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبطلونه في صدورهم وسيعاقبهم عنه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هم الذين تخلفوا عن القتال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 يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله إذن كل انسان يموت إلا الشهيد وهو يتحول من حياة إلى حياة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ويفرحون مع هذا بثواب شبير ينتظرهم من الله وزياده على الثواب عظيمه وانه تعالى لا يبطل اجر المؤمنين به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 وثواب أهله عند الله تعالى حيث إنهم ينزلهم الله تعالى لاعلى المنازل فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله اللهم ارحم صحابه نبيك يا أرحم الراحمين وارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين اللهم كل الأيتام